بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ أحمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ما بعد فلزال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي جعله خاتمه لي باب الأول وهو التنبيه على أن جميع الآيات والنصوص والاحاديث السابقه وكذلك ما اثر عن السلف في فضل العلم ومكانة العلماء والثناء على العلم والعلماء انما المراد به العلم الملزم للعمل وأما مجرد العلم وادراك المسائل فهذا ليس محلا للثناء وليس هو مما أريد به النصوص من ترتبي ثواب عليه والاجور في الدنيا قبل الاخره فانما المراد به ما يتعلق به من جمع بين الأمرين علم والعمل اذ العلم واجب والعمل به كذلك يعتبر من من الواجبات قال رحم الله تعالى فصل واعلم ان جميع ما ذكر من فضيله العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الابرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم اي القربه لديه اي عنده فلدا بمعنى عند في جنات النعيم اشرنا الى ان مصنف رحمه الله تعالى لم يجعل ثم تعارضا بين قصدي وجه الله تعالى وبين طلبي جنات النعيم فطلب الجنه والهرب من النار ليس هو مما ينافي الاخلاص بل القول بانه ينافي الاخلاص من اقوال اهل البدع من الصوفيه ومن النحانهم واما السلف فمحله اجماع عندهم أن من مقاصد العمل الصالح ان ينوي به أن ينوي به القربى من الله عز وجل ودخول جناته والفرار من من ناره لا من طلبه بسوء نيه يعني ليس المراد به بهذه الاحاديث وهذه النصوص من طلب العلم بسوء نيه اي بنيه سيئه او خبث طوية فساد الضمير أو لاغراض دنيويه من جاه أو مال او مكثره بالاتباع والطلاب أو غير ذلك مما يختلف باختلاف الاهواء ورغبات الاشخاص إن هذه لا حد لها وذكر المصنف رحمه الله تعالى اربعه نصوص او احاديث تدل على هذا المعنى وعرفنا ان الادله الداله على ذم من لم يخلص لله تعالى في طلب العلم وتعلمه وتعليمه نوعان ادله عامه وهي كل نص جاء بالامر به بالاخلاص حينئذ يكون دالا على ذلك لأن العلم عبادة وكل عبادة فهي داخله في قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا الا ليعبدوا الله ومن عبادة الله عز وجل طلب العلم كذلك حين يدل لابد فيه من من الاخلاص وكذلك قوله تعالى ان لله الدين الخالص وسائل النصوص الداله على على ذلك فطلب العلم عبادة وكما أن الصلاه عباده والصوم عباده والحج ولا تصح الصلاة ولا الصوم ولا الحج إلا باراده وجه الله عز وجل حينئذ تكون باطله ويكون قد أشرك بالله العظيم كذلك العلم عبادة فإذا لم يخلص فيكون قد وقع فيه في الشرك سواء كان أكبر أو او اصغر حينئذ هذه أدلة عام ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكذلك اجماع السلف على على ذلك ومن الأدلة على وجوب الاخلاص في العلم ما هو خاص بمعنى أنه جاء نص بتعيين وتسميه العلم وذكر المصنف من ذلك اربعه احاديث الحديث الاول والثاني والثالث مرة شرحها والكلام عليها وقلنا فيها انها بمختلف فيها العلم من بين مصححين ومحسنين نحو ذلك وجمله القول فيها انها احاديث ودي فيها صفات القبول حين يكون معمولا بها سواء قيل بأنها من قبيل الحسن لغيره أو قيل بانها من قبيل الصحيح لغيره يعني بعضها يشهد لبعض الأول قال فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجه الناس اليه أدخله الله النار أخرجه الترمذي عرفنا شرح مفردات هذا الحديث فيما سبق واهم ما ينبه عليه ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر من طلب العلم وذمه وبيّن أنه يدخل النار بي هذه الامور المذكورات الثلاث انها من قبيل التمثيل وليس المراد الحصر بان من طلب العلم لهذه الأمور الثلاثه فمن عداه ويكون عنيدا على الاصل لا انما المراد انما المراد أن يمثله لبعض من لم يتحقق به الاخلاص وانما كانت النيه عنده سيئه طلب العلم ليماريا بالسفهاء يعني يجادل به ضعاف العقول والمكاثره المفاخرة والمباهاه العدي وكذلك صرف وجوه الناس إليه لطلب الثناء والمحمده ونحو ذلك ما جزاه أدخله الله النار هذا قلنا اما ان يكون على وجه الحقيقه بمعنى ادخله الله النار فكان مؤبدا فيها وذلك إذا كان كافرا لأن دخول النار على جهه التبيد لا يكون إلا لمن تحقق بصفه الكفر والشرك وحنيذ يكون على على ظاهرهم وذلك فيما اذا استحل هذا المحرم وهو طلب العلم بدون إخلاص قلنا هذا كبيرة من الكبائر واجمع اهل العلم على ذلك بل نص اهل العلم على انه من المعلوم من الدين بالضرورة حينئذ اذا السباحه والسحل طلب العلم بهذه الصفة حينئذ يكون كافرا مرتدا كما ان السباحه الزنا والسبح الربا من ذلك حينئذ نعتبره كافرا على قاعده وأما إذا لم يسبح ذلك حينئذ نقول على الاصل المطرد عند اهل السنه والجماعه ان من مات على كبيره من الكبائل حينئذ او تحت المشيئة ان شاء الله تعالى اخذه بذنبه سواء دخل النار أو لا وسواء عفا او عفا عنه ولم يدخله النار وعنه صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله او اراد به غير وجه الله فليتبو مقعده من النار وهو الترمذي وهذا الحديث صح لكن به سند فيه انقطاع ويشهد له غيره من تعلم علما لغير الله هذا أعم من الحديث السابع سابق بين بعض الامثله يماري يكاثر يصرف هنا لم يذكر شيئا من هذه الامور الثلاثه بل جعله قاعدة عامه لغير الله وغير الله عز وجل هذا كثير لا حصر له يعني أي غرض من الاغراض واي عرض من الاعراض فهو في قوله لغير الله أو اراد به قلنا أو هذه الظاهر انها للشك أو أراد به غير وجه الله فليتبو مقعده من النار قل هذا أمر في معنى الخبر هذا الظاهر لقوله هو في النار أدخله الله النار فالنار فالنار الى اخره الثالث قال ورويا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا هذا كذلك عام لم يتعلمه لا يتعلمه إلا ليصيب قلنا السثناء من عمي العلل ليس ثم إلا عنده الا ماذا لم يرد به وجه الله عز وجل حينئذ نقول هذا طلبه من اجل عرض من الدنيا وعرفنا أن العرض من الدنيا هو المتاع قليل كان أو كثيرا ولذلك نكرهه صار نكيره في سياق الشرط حينئذ نكون عاما ويصدق على على القليل نستدل بذلك على أن من شرك بين نيتين فقد تحقق فيه الوصف فكل من جمع بين نيتين اراد به العلم وجه الله عز وجل لكن مالت نفسه إلى شيء آخر من طلب دنيا أو مال أو جاه أو منصب أو نحو ذلك حينئذ يقول هو داخل في بالحديث بل النصوص كلها تدل على على ذلك ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحه اخرجه ابو داوود ووقفنا عند الحديث الرابع وهو قوله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ياتي بصيغه روية كما في الحديث الماضية الحديث الثلاثه السابقة فيها فيها اختلاف وان كان بعض قد يعبر بهذه الاصل فيها أن التعبير بها لما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان كذلك فيعبر عنه برؤيا كما يقال قيل فهذه اشاره إلى تضعيف القول ولكن قد يستعمله بعض اهل الحديث فيما هو صحيح يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما اذا جهل او نسيه الراوي يقول روى نسي الحديث عن من عن ابي هريره عن معاذ عن الى اخره نسي حين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصوده حينئذ التضعيف وانما قصد ماذا قصد أنه نسي الراوي في حين وهذا هذا الفعل يسمى في علم مغير الصيغه الذي اشتهر عند النحاة تسميته مبني لي للمجهول وليس كذلك ليس دائما ان يكون مبنيا للمجهول كما ذكرنا ذلك مرارا هنا صرح لان الحديث في مسلم وهو ثابت وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم له قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة وذكر الثلاث اردن يختصر الحديث وياتي به بالشاهد الذي يتعلق به العلم وفيه ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فاتي به أو فات به فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت لكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به أو أمر به فسحب على وجهه حتى القي في في النار خرجه مسلم والنسائي والمصنفون اضاف نسائي إلى مسلم مع أن الشهير المجتهر مشهور عند اهل العلم أن الحديث إذا كان فيه الصحيحين او في احاديه مكتوفا بنسبة الحديث إليهما أو إلى احدهما ولكن قد يقال أنه قد يقال انه اذا كان ثم زيادة عند غيره ذكرا إذا كان له سياق آخر في فوائد حديث قالوا رواه مسلم والنسائي ونحو ذلك هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه مسلم رحمه الله تعالى في في الصحيح قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جرير قال حدثني يونس ابن يوسف عن سليمان ابن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريره رضي الله عنه فقال له قائل من أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني سوف احدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضاء يوم القيامة عليه رجل يعني ثلاثه ثلاثه رجل هذا الأول الشاهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فمع عمل تفيها مصادفا نقتصر على الشيطان فيما يتعلق بالعلم وهنا الاول الذي يقضاء بين الناس فيه من الشاهد يعني طلب الشهادة في سبيل الله حينئذ الجهاد في سبيل الله من العبادات بل من أجل العبادات ويشترط في القربة الى الله عز وجل به أن يكون ماذا ان يكون مبنيا على الاخلاص فإذا لم يكن مبنيا على الاخلاص حينئذ فهو بوار وهلاك على صاحبه كذلك لانه عباده والعباده التي لا تكون مبنية على الاخلاص فهي هلاك هنا قال فاتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى السشدم هذا باعتبار الظاهر قاتلت فيك حتى فيك هذا فيك ليس ليس بالامر الهين يعني في سبيلك كما قال هناك ادعوا لي سبيل ربك الى الله قل هذه سبيلي ادعو إلى الله قلنا فيما سبق ذا قيت يعني إلى الله لا إلى غيره ومقاتل انما يقاتلون في سبيل الله لا في سبيل غيره لا من أجل أرض ولا وطن ولا قوميه ولا لاخره قال قال كذبته يعني كذبوا فيه فيما قال ولكنك قاتلت لان يقال جريء فقد قيل ثم امر به أو أمر به فسحب على وجهه حتى القيا في النار ورجل تعلم العلم ثانيه وعلمه وقرا القران فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته تعلمت وعلمته اذا اعلى مراتب التكميل هو ماذا أن يكمل نفسه ويكمل غيره فهنا ادعى لنفسه المرتبتين تعلمه هذه عباده تعليمه عبادة أخرى لكل منهما يحتاج الى الى اخلاص قال تعلمت علما وعلمته وقرات فيك القرآن قال كذبت فيك هذا قيد يعني لا في سبيل غيرك فيك قال كذبت ولكنك تعلمت العلم لي قال عالم وقرات القرآن لي قال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى في النار هذا الثاني ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كلهم فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا انفقت فيها لك لك هنا الخلل لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر أو امر به فسحب على وجهه ثم القيا في النار فذكر الاصناف الثلاثة وكل واحد منهم قد عمل عبادة من أجل العبادات ولكن لما لم تبنى على الأساس وهو الاخلاص لله عز وجل كان المال إلى أنه يسحب على وجهه في النار والجزاء من جنس العمل لماذا يسحب على وجهه لانه ادعى أنه عمل ذلك لوجه الله تعالى فلما كان الامر كذلك كان الجزاء من جنس العمل وذكر المصنف كما ذكرنا مع مسلم النسائي قال أخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا الجريج قال حدثنا يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريره وذكر الحديث ورواه كذلك أحمد في المسند الحاكم والبيق في, في الشعب قوله ان اول الناس يقضى عليهم قيل هو صفة للناس يقضى عليهم صفة لي للناس والناس هذا معرفة والجمل بعد المعارف احوال ونحن نقول هنا ماذا صفه لماذا قل الجنس احسنت قل الجنس لان الاسم المحلى بالالجنسيه هو في معناه في معناه النكره في معناه النكره اذا الناس في لفظه معرفه في معناه نكره ولذلك صح ان يوصفه بالجمله بعده وندعي انه صفه الجمل بعد الجمل بعد المعارف احوال وبعد, وبعد النكرات صفات وهنا قلنا ماذا قلنا يقضى عليه يقضى عليه الجمله صفه للناس نقول هل هنا للجنس قيل هو صفه للناس لانه نكره في المعنى ولقد امر على اللئيم يسبني ها جمله يسبني هذا الشاهد الذي ورى معنا يسبني لان ليس مراد لئيم معين لئيم لئيم وما اكثرهم ولقد امر على اللئيم يسبني يعني على لئيم ما هذا المراد هو في المعنى نكره اي يحاسب ويسالوا عن افعاله قبل إن أول الناس يعني اسبق الناس يقضى عليه اي يحاسب ويسال عن افعاله قبل ويستفاد منه أنه أول المقضي عليهم لا مطلقا لا لا مطلقا لان ثمه احاديث على أن تارك الصلاه أو الذي قتل في سبيل الله او ظلم اي ثلاثه يوم القيامة أي ثلاثة رجل الرسول على بناء المفعول اي قتل في سبيل الله فاتى به اي بالرجل الحسابي فعرفه بالتجديد اي ذكره تعالى نعامه بكسر النون وفتح العين المهملة جمع نعمه بسكون العين والنعمه في لسان العرب هي اليد والصنيعه والمنه وما انعم به عليك واذا كانت من جهه الباري جل وعلا فهي اما ظاهره واما واما باطنة وإما دينية وإما واما حينئذ تعم النوعين دينيه ظاهره وباطنه دنيويه كذلك ظاهره وباطنه فعرفها بالتخفيف اي تذكرها فكانه من الهول والدهشة نسيها وذهل عنها فقال تعالى فما عملت فيها يعني في مقابلة هذه النعمه شكرا لها اي في أيامها لينفعك اليوم ما عملت فيها ليس اليوم في يوم القيامة وانما في يوم دنيا لانه هو الذي زمن العمل ينادي ماذا عملت فيها أي من الشكر لها أي في أيامها لينفعك اليوم قال أي الرجل قاتلت فيك اي جاهدت في جهتك خالصا لك كذا ذكره الطيبي أي حاربت لاجلك ففي تعليليه جاهدت فيك أي لاجلك في سبيلك اذا هذه تعليليه حتى استشهدت الظاهر أن هذا المقول صدر منه على زعمه يعني في ظاهره لانه هذا خبر حتى استشهدت هنا هذا الاستشهاد باعتبار زعمه كما مر معنا في قوله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فكل صاحب باطل إذا فعل الباطل يعتقد أنه يفعل حسنا ويظن أنه قد فعل حسنا وانه فعل طاعه تقربا لله عز وجل بذلك لكن هذا الزعم هذا الظن لا ينفعه لأن العبره بما في نفس الامر كما مر معنا في مفيد المستفيد وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وهم كفار ظنوا أن هذا الكفر أنه من الاحسان والصنع الحسن لكن ما نفع ذلك حكم بكفرهم وعذابهم ودخولهم النار قال تعالى كذبته أي في دعوه الاخلاص أو في هذا القول وهما متلازمان وهما متلازم ولكنك قاتلت لان يقال لاجل أن يقال لم هذه تفيد التعليم ولكنك قاتلت لان يقال أي في حقك أنك او هو جريء فعيل من الجراء فهو مهموز اي شجاع جريء فقد قيل أي ذلك القول لك وفي شانك فحصل مقصودك وغرضك كذلك قيل يعني من أجل أن يقال استشهد يعني قاتل من أجل أن يقال جري وقد حصل ذلك اذا اعطاه ما يريد أو لا اعطاه ما يريد من أجل فعل العبادة من أجل أن يترتب عليه امر دنيوي أن يقال جري وقد قيل في الدنيا أنه جري اذا جزي على عمله بما اراد لما كان ارادته من العباده أن يقال له في الدنيا جريء اعطاه الله عز وجل لكن هل له شيء في الاخره الجواب لا فقد قيل ثم أمر به أي قيل لخزنه جهنم القوه في النار فسحب اي جر على وجهه حتى القى في النار مبالغة في تنكيله وكذلك فيه إشارة أنه انه سشت فيك أي في سبيلك او في اراده وجهك جل وعلا فلما كان كاذبا حينئذ عمله الله عز وجل بما هو كائن ورجل تعلم العلم العلم اي علم شرعي علم الدين إذا أطلق العلم في الشرع الكتاب والسنه فالمراد به العلم الدين اذا المراد به هنا علم الكتاب والسنه ولذلك قلت لكم بعض الناس إذا قيل هذا العلم لا ينفعك شعر لبدنه كيف هذا علم الكتاب والسنه لا ينفع يحفظ القران ويقرا التفسير بل قد يفسره ويدرسه ثم لا ينفعه بل قد يصنف فيه ويشار اليه بالبناء ثم نقول هذا العلم وبال عليك نقول نعم هذا العلم وبال عليك تؤمنون بهذا صحيح نعم لان النفوس حالا تضعف عن قبول هذا يظن الظان ان كل من رمى نفسه بين اهل العلم وتشبه بهم ولو في الظاهر أنه نجا لا ليس هذا المقصود وانما لابد من أن تكون العباده ومنها العلم مبنيه على أساس صحيح وهذا الاساس الصحيح هو ان يكون ماذا ان يكون مبنيا على الإخلاص ليس ثم امر آخر البت لا يشارك شيئا البت لو قام فصلى الظهر او العصر وهو يريد أمرين يريد الله تعالى ويريد ثناء الناس ينفعه لا ينفعه اذا كذلك العلم إذا طلبه اراد به امرين وجه الله تعالى والثناء بين الناس لا ينفعه اذا قد يطلب العلم ويتمكن منه ويحصل ما يحصل لكنه يكون حجه عليه ووبالا عليه لما ذكرنا ولذلك قال ورجل تعلم العلم هذا حكايه من النبي صلى الله عليه وسلم اخبار عن مصير بعض من صار من أهل العلم في النار ماذا سيكون الوبال أنه من أول من تسعر به النار قال ورجل تعلم العلم أي شرعي وعلمه أي الناس يعني علمه غيره أي وصل إلى مرتبة الكمال والتكميل قلنا مرتبه الكمال لكم ماذا يكون في نفسه يعني يعلم نفسه وكمل مرتبه ماذا المرتبه ال عمليه والعلميه ثم كمل المرتبه العمليه ومنها الدعوه الله عز وجل قلنا المرتبه مرتبتان مرتبه علميه ومرتبه عمليه الواجب على العبد ان يحرص على تكميل المرتبتين مرتبه العلم ومرتبه العمل ومن العمل الدعوه الى الله عز وجل قال وعلمه أي الناس أي وصل إلى مرتبة الكمال في نفسه والتكميل أي لغيره وقرا القران فهو تخصيص بعد تعميم قرا القرآن تعلم العلم علمه ولا شك ان من تعلم العلم وتعلم ماذا قراءه القرآن فهو داخله حينئذ نكون من ماذا يكون من عطف الخاص على العام ولذلك قال قاري فهو تخصيص بعد تعميم او يحتمل وجها آخر المراد به مجرد التلاوه القرآن يعني التعلم والتعليم لم يمنعهه عن الاشتغال بالقران لكن الأول اظهر وان كان القارئ يرجح الثاني أنه ماذا انه من عطف الخاص على العام وهذا فيه التنبيه لان أساس العلم هو ماذا هو القرآن او كذلك أساس العلم والذي هو, هو مصدر التشريع الاصلي لا لا يعني شيء اخر انه يكون مكمل له وإنما الذي لا يخرج عنه المسلمون البت هو القرآن وليس ثم مادة أخرى يتعلق بها الحكم قال فعرفات به اي الى محضر الحساب فعرفه نعمه تعالى أو نعم الرجل فعرفها فكانه لغفلته عنها كان أنكرها قال تعالى فما عملت فيها أي هذه النعمه نعمه العلم والتعليم فما عملت فيها هل صرفتها في مرضاتي أم في غيرها يعني هل عملت بها او لا وهل كانت مبنية على اخلاص او لا قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القران أي صرفت نعمتي التي أنعمت بها علي في الاشتغال بالعلم والعمل والقراءة ابتغاء لوجهك وشكرا لنعمتك لان الله تعالى إذا أنعم على العبد بالعلم فقد أنعم عليه بأمور كثيرا منها وسائل التعلم من البصر السمع القراءه واللسان ومنها وجود أهل العلم ومنها وجود الهمه ومنها صرف الصوارف عنه فذلك كله يعتبر من من النعم قال كذبت في دعوى مقام الاخلاص او على مقتضى عادتك ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم انك عالم هنا قال تعلم وعلم قال ماذا انك عالم فقط ولم يقل انك عالم ومعلم لانه اذا فسدت الاولى فسدت الثانيه صحيح فقال انك عالم باقي جمله اخرى ليقال انك معلم لان ليس كل عالم يكون معلما حينئذ يجمع بين الامرين والاساس هو العلم فاذا فسد هذا بنيته التعليم صار من باب اولى واحرا لأن الأصول اذا فسدت فسد ما بني عليها من من الفروع قال لي قال انك عالم ولعله لم يقل علمت العلم ليقال إنك معلم للاختصان واكتفاء بالمقايسه أو لأن أساس الشيء اذا لم يكن على الاخلاص فيبعد بناؤه أن يكون على وجه الاخلاص والاختصاص كذلك فاذا كان الاصل الذي هو العلم فاسدا فما بني عليه حينئذ نكون من باب أولى وأحرى وقرأت القران الي يقال فقد قيل قيل لك عالم وقارئ فمالك عندنا أجر فالتمس الاجر ممن فعلت الفعل لاجله ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القي في النار نعوذ بالله منها ورجل هذا الثالث انته منه بقي ثالث ورجل وسع الله عليه اي كثر ماله واعطاه هذا عطف بيان لان توسيع بمعنى الاعطاء وسع واعطى بمعنى واحد واعطاه من أصناف المال كله كالنقود والمتاع والعقار والمواشي فاتى به على رؤوس الخلائق للافتضاح فعرفه نعمه فعرفها قال تعالى فما عملت فيها أي في مقابله النعم أو في الأموال قال ما تركت من سبيل ما تركت سبيلا ما تركت من سبيل من زائدة تاكيد لي أو تاكيد للاستغراق النفي تحب أن ينفق فيها كبناء المساجد والمدارس واعطاء الزكاه والصدقات إلا انفقت فيها لك قال كذبت اي في قولك لك انتبه هنا التنبيه في هذه الانواع الثلاثه هو على ماذا العمل الظاهر وجد هذا خرج في سبيل الله يظن انه في سبيل الله وبذل روحه وقتل لكنه ظن ماذا أنه يعبد الله تعالى ولكنه ليس الأمر كذلك والثاني كذلك تعلم وعلم في ظاهره اتى بالعباده على وجهها لكن فسد ماذا فسد الاخلاص وكذلك الثالث قال ثم امره نعم فقد قيل الا انفقت فيها لك قال كذبت اي في قولك لك ولكنك فعلت لي قال هو جواد اي سخي كريم فقد قيل, فقد قيل يعني حصل ما اردته وفي اشاره الى ان الله لا يضيع اجر من عمل لاي غرض يكون كذلك هل ضيع الله اعمالهم الجواب لا كل واحد اعطاه ما اراد الاول اراد ان يقال عنه ماذا جري وقد قيل والثاني عالم قال وقد قيل والثالث جواد سخي كريم قد قيل اذا الله عز وجل لا يضيع اجر عامل قد عمل بعمله أي كان الغرض ولو كان امرا دنيويا اذا لو عمل عباده وظن أنه مخلص فاعطي لا يظن الظان أن الاعطاء دليل على صحة المقاصد صحيح الإعطاء وإذا نوى بعمله شيء ما إذا اعطي فمكن من الاستشهاد في سبيل الله ومكن في العلم والتعليم لا يدل على ماذا على صحه المقاصد لأن الله تعالى هنا في هذا الحديث صحيح ثابت لا اشكال فيه فهو على ظاهره فهؤلاء فسدت اعمالهم لفساد نياتهم ومقاصدهم ومع ذلك اعطوا لكن الاعطاء لا يدل على ماذا على صحه المقاصد فانتبه لهذا لأن البعض قد يستدل انه إذا مكن له إلى خيره واشتهر وكتب له ما كتب حينئذ يظن انه قد عمل صالحا وتوافق الظاهر والباطن مع شرع الله عز وجل وليس الامر كذلك قال وفيه اشاره لأن ان الله لا يضيع اجر من عمل لاي غرض يكون ثم أمر به فسحب على وجهه ثم هذا هو الاصل الصحيح من النسخ في هذا المحل وفي نسخه هنا أيضا حتى القيه في النار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى رواه مسلم قال النووي رحمه الله تعالى قول صلى الله عليه وسلم في الغاز والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وادخالهم النار قال في هذا دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته هذا الحديث يدل على ماذا على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الاخلاص في الاعمال يعني اذا سمعت هذا الحديث ماذا تصنع ها ماذا تصنع تخاف على نفسك هذا الاثر اين الذي يكون وازعا ودافعا الى ان يصحح مسيرته وليس المراد ان يترك العلم الترك ليس, ليس علاجا وليس هو الذي امر به الشرع انما امر الشرع بالعمل وامر بان يقع العمل على الوجه الصحيح وام الترك ليس حلا هذا بعضهم قد يقول انا لا احفظ القران اخشى ان انساه اذا ماذا صنعت لا شيء وكذلك لا اتعلم العلم اخشى من هذا الحد قل لا تعلم ولكن جاهد نفسك لأن الإخلاص لن تنفك عنه في عبادة من العبادات انت ستصلي صلاه الخمسه امام الناس وستحضر المجالس العلم امام الناس وستحوج وتصوم اذا لا الاخلاص لازم لك فكما أنك تجاهد نفسك في تحقيق هذه العبادات على الوجه التمام من الاخلاص كذلك العلم لماذا العلم على جهة الخصوص يترك يكون علاجه بالترك اذاه هدفه في حظ الليل الشيطان, الشيطان إذا اذا اذا من العبد أن يصرف عن العلم هذا كما مر معنا ها قل هذا ليس له نظير فهو الذي يعتبر في درجة الكمال اين اذا نقول الاصل أن يتعلم وان يجاهد وليس الحل أنه إذا سمع مثل هذا الكلام ان يترك ويخاف نعم خف على نفسك طلبت العلم او لا لأن هذا لا نجاة لك إلا الا به في صلاتك وصومك وحجك ومعاملتك وصدقاتك نحو ذلك وحينئذ لا يكون العلاج هو هو الترك قال النووي رحمه الله تعالى وفيه كذلك دليل على الحث على وجوب الاخلاص في الاعمال كما قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وفيه كذلك دليل أن العمومات الوارده في فضل الجهاد وفي العلم وغيره ليست, ليست على اطلاقها العمومات من فعل من خرج فقتل في سبيل الله فقتل مثلا لم يأت في سبيل الله حينئذ نقيدها بهذه النصوص بالنصوص السابقه العامه وبالخاصة فيه أن العمومات الوارده في فضل الجهاد انما هي لمن اراد الله تعالى بذلك مخلصا يعني لابد من قيد الاخلاص كما أن الصلاة لا تقبل إلا بطهاره مع القدره على الطهار كذلك لا تقبل العبادات الا بي بالاخلاص بل الطهاره قد يحصل استثناءات لها وتقبل الصلاه دون طهارة كفاقد الطهورين لكن الاخلاص لا وجه فيه البتة وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا هذه قاعده عامه فسامسك بها كل عبادة جاء اطلاق الفضل فيها فليست على ظاهرها بل لمن عمل هذه العباده وهو مخلص لان الاخلاص شرط لصحه العبادات قد ياتي التنصيص في بعض الاحاديث دون دون بعضها فانتبه وقال الشوكاني رحمه الله تعالى وهذا الحديث حديث بهرره رضي الله تعالى عنه هذا الحديث فيه دليل على أن فعل الطاعات العظيمه مع سوء النيه من أعظم الوبال على فاعله من أعظم الوبال على فاعله فان الذي اوجب سحبه في النال على وجهه هو فعل تلك الطاعة المصحوبه بتلك النيه الفاسده يدل على ماذا على خطورة الامر قال وكفى بهذا رادعا لمن كان له قلب أو الفا السمع وهو شهي ثم قاله اللهم اننا نسالك صلاح النية وخلص الطوية قال وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أن اغنى الشركاء عن الشرك أنا الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غير تركتوه وشركه قال من عمل عملا من هذه شرطيه عمل عملا نكره في سياق في سياق الشرط اي عمل اي عمل دخلت الصلاه والصوم والحج والعلم والجهاد الى اخر سائر العبادات من عمل عملا اشراك فيه معي وقال اشراك فيه معي اذا اراد بهذا العمل وجه الله لكن شرك معه غيره ما حكمه قال ماذا قال تركته وشركه يعني تركته هذا الفاعل وما ترتب عليه أو ما وقع فيه من من شرك هذا يدل على أن من شرك بين الأمرين بين النيتين فعمله يعتبر حابطا دون تفصيل ودون السثناء إلا ما جاء من مساله الجهاد وغنيمه نحوال قال النووي والمراد أن عمل المراء باطل لا ثواب فيه وياثم به ياثم به يعني هذا الجهاد الذي خرج في سبيل الله عز وجل من اجل القربه وطلب الثواب من عند الله عز وجل ياثم به ويكون معاله الى ان وكذلك طلب العلم طلبه من اجل القربه إلى الله عز وجل لكن لما فقد النيه وشرط الصحة المصحح لي لهذه العباده حينئذ آثمة فعلم وعباده في ظاهرها هي عبادة ولكن لما فسدت به النيه الفاسده حينئذ انقلبت معصيه فصار معاقبا عليها بدل من أن يكون مثابا عليها وقال ابن رجب وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله وذكر حديث منها ما مضى ثم قال وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء او لتجادل به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله ابتغوا يعني اطلبوا بقولكم مطلقا باي قول وفعلكم مطلقا باي فعل ما عند الله من ثواب واجر وجنه ونعيم ورضا ونحو ذلك فانه يبقى ويذهب ما سواه يعني لن يبقى الا العمل الذي أريد به وجه الله واما ما عداه فهو هباؤ منثور قال قد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما نرجب يقول ورد الوعيد شديد في من تعلم العلم لغير الله وورد كذلك الوعيد في من عمل مطلقا قلنا الادله هنا نوعان ادله عامه وادله خاصة فراد ان ياتي ببعض ما هو عام قال قد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما كما خرج الإمام احمد من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعه والدين والتمكين في الأرض فمن عمل فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فاما الرياء فهو ضد الاخلاص بذاته لاستحاله اجتماعهما اعني ان يكون القتال لاجل الله تعالى ويكون بعينه لاجل الناس كما ذكرنا سابقا هذه الاعمال تعتبر مضاده لكل منها من كل وجه فالاخلاص والشرك لا يجتمعان في قلب البتة ان وجد الاخلاص بحذافيره حينئذ انتفى الشرك بحذافيره وأما إن وقع خلل في الاخلاص فقد وجد شيء مما يتعلق به بالشرك اما الشرك الخفي أو الشرك الاصغر واذا كان اكبر حينئذ انتقل عن, عن الإسلام قال فأما الرياء فهو ضد الاخلاص بذاته لاستحاله اجتماعهما اعني ان يكون القتال لاجل الله تعالى ويكون بعينه لاجل الناس وكما عرفنا ان هذا النوع من العلم لا ينفع البت قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الاداب الشرعيه وعن زيد ابن ارقم مرفوعا كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوه لا يسجابه لها وروه ابو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة قتاده عن انس مرفوعا وفيه وعمل لا يضفر بدل نفس لا لا تشبع وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول تعلموا فمن علم فليعمل وكان يقول اني لا أن الرجل ينسى العلم للخطئه يعملها وعن الاعمشي عن سعيد بن عبد الله بن جوريج عن أبي بردة مرفوعا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسال عن اربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعماله من اين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه وفيما ابلاه اسناده جيد وعد في الزواجر حيث من رحم الله تعالى عد طلب العلم لغير الله من الكبائر فقال كبيرة الثالثة 43 تعلم العلم للدنيا ثم اورد نصوصا ثم قال تنبيه عد هذا كبيرة غير الرياء السابق هو ما وقع في كلام غير واحد من المتاخرين يعني جرى عادة المتاخرين أن ينص على أن هذا العلم ونيته انها مفارقه لباب الرياء يعني يتكلمون في الرياء ثم يخصون الحديث في العلم إذا طلب به غير وجه الله عز وجل مع كونه ان كثيرا منه قد يطلب رياء كذلك قد يطلب رياء فيكون هو بعضا من من الرياء قال أو عد هذا كبيرة غير الرياء السابق وما وقع في كلام غير واحد من المتأخرين وكانهم نظروا إلى ما في هذا من الوعيد الشديد الخاص فأفردوه لذلك عن النصوص الوارده في شأن من طلب العلم لغير الله عز وجل قال ولم ينظروا إلى أن تلك تشمل هذه وغيرها يعني ما يتع... الاحاديث والايات في شأن الرياء دخل فيها كذلك هذا النوع فهنيدي نكون داخلا في كل نص افاد ذم الرياء وما يترتب عليه قال ولم ينظروا إلى أن تلك تشمل هذه وغيرها فبينهما عموم وخصوص مطلق هذا على وجهين وقد مر معنا في كتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى عقد بابين متتاليين الباب الاول باب ما جاء في الرياء ثم اردف بعده اردفه بباب بقوله باب من الشرك اراده الإنسان بعمله الدنيا وعرفنا الفرق فيما فمن قال بان البابين بمعنى واحد ومن هم قال بان بينهما عموم بان بينهما عموما وخصوصا مطلقا وهو الذي اشار اليه هنا في كتاب الزواجر يعني يجتمعان في ماده وهو ما اذا اراد الانسان بعمله التزين عند الناس اذا اراد ب بطلب العلم وتعليمه تزين عند الناس والتصنع له المثناء فهذا رياء كذلك وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطالب المدحه منهم والاكرام ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا اراد به عرضا من الدنيا كمن يجاهد لياخذ لياخذ مالا يعني المجاهد قد يقع جهاده رياءا وقد يقع لطلب الدنيا وكلاهما محرم وكلاهما فاسد النية لكن الاول الذي يكون مرايا يطلب المدحه والثناء فيقال جري مثلا والثاني قد لا يطلب المدح والثناء انما يطلب مالا يطلب مالا والثاني لا يسمى رياء كذلك الرياء ماخذ من الرؤيا كما سياتي حينئذ هو أن يعمل عملا امام الناس من أجل أن يثنى عليه وان يمدح فقل فعل وتعلم وعلم الى اخره هذا يسمى رياء وامما اذا عمل عملا صالحا واراد به مثلا مالا حينئذ نقول هذا أراد بعمله الدنيا ولا يسمى رياء اذا بينهما عموم وخصوص مطلق على النووي رحمه الله تعالى الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى وإن كان هذا شرطا في كل عباده في كل عباده لكن عاده العلماء يقيدون هذه المساله به يعني بالاخلاص لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوه ولذلك ينصون عن ينصون على الاخلاص في هذا الباب على جهه التخصيص لأن الفتنه فيه وبه اعظم ولذلك قد يغفل الانسان احيانا أنه في عبادة كذلك يطلب العلم ويذهب وياتي إلى اخره وينسى ويغفل ويغفل عن أنه في عباده فإذا غفل عن كونه في عبادة عنيد دخلت النيات ودخل فساد النيه عنيد وقع فيه في في المحظور ولذلك عاده اهل العلم أن ينص على أن طلب العلم لا بد ان يكون بالاخلاص مع كون هذا الشرط عاما في جميع العبادات وانما لعموم البلوة به يحتاج إلى تنصيص عليه والرياء مشتق من من الرؤيه والمراد به اظهار العباده لقصد رؤيه الناس لها فيحمد صاحبه يحمدون صاحبها يعني يثنى عليه وهو التعبد في الملى دون الخلوة ليرا ان يتعبد في الملا يعني امام الناس دون الخلوه ليراى حينئذ يكون مدركه حاسة البصر والسمعه مشتقه من سمع والمراد بها نحو ما في الرياء لكنها يعني يراد به الثناء والمدح ونحو ذلك لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسه البصر قال غزال المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحموده يريهم الخصال الخصال المحموده حين يريد يطلب المنزله عند الناس والمراء هو العامل وقال ابن عبد السلام الرياء أن يعمل لغير الله والسمعه أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس وهذا يثبت ذلك على على العلم بمعنى أنه قد يخل ويقرا ويقرا إلى اخره ثم يحدث الناس عملته وحفظت وقرات إلى اخره قال هذه عبادات الاصل فيها ماذا الاصل فيها اخفاؤها الاصل فيها اخفاؤها ولا يحدث احدا البتاء قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري وبكل حال فلالاخلاص شرط لحصول الثواب في جميع الاعمال فإن الاعمال بالنيات وانما لكل وإنما لمرئ ما نوى وبناء المساجد من جملة الاعمال فإن كان الباعث على عمله ابتغاء وجه الله حصل له هذا الاجر وان كان الباعث عليه الرياء والسمعه أو المباهى فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه كسائره من عمل شيئا من اعمال البر يريد به الدنيا كمن صلى يراعي أو حج يراعي أو تصدق يراعي أو تعلم يراعي فالباب واحد وانما يقاس عليه ما لم يذكر وقال الرحيم وتعالى في جامع بيان جامع العلوم والحكم قال الرحيم وتعالى واعلم أن العمل لغير الله اقسام إذا عرفنا أن العلم لابد فيه من من نيه وحينئذ اذا صاحبته نيه فاسده قد تصاحبه مطلقا من اصله وقد تصاحبه في في اثنائه كشان فيما يتعلق به بالصلاه وغيرها ف ابن رجب رحمه الله قعد قواعد جيده هنا يقاس عليها ما يذكر فيه في العلم وغيره قال واعلم أن العمل غير الله اقسام فتارة هذا القسم الاول يكون رياء محضا خالصا من أوله إلى آخره بمعنى أنه لا يشرع في صلاه يبدا قبل أن يبدا بها الا وهو لم يقصد في بها وجه الله عز وجل انما فعل من اجل رؤيه الناس الى أن ينتهي وكذلك لا يصوم إلا كذلك ولا يحج ولا ولا يطلب العلم ولا يجاهد إلا من أجل ماذا إلا من أجل الرياء يعني العباده كلها من أولها إلى آخرها فتاره نقول رياء محض بحيث لا يراد به سوى مرآة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم كما قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس هذا شان من شأن المنافقين يعني لا يقومون للصلاه إلا مرآة للناس فمن فعل ذلك ووقع فيما وقع فيه المنافقون فحينئذ حكمه حكمهم لأن الله تعالى ما بين لنا هذه الصفة الا من اجل ماذا قاموا كسالا يراون الناس اذا لم يصلوا إلا مرأة للناس اذا من فعل فليس بالمسلمين ولذلك هذا النوع من الرياء لا في الصلاة والصوم كما ذكر ابن رجب لا يتصور في شأن المسلم يعني لا يصدر من المسلم لا يصدر من من مسلمين بل ذكر بعض اهل العلم أن من لا تصدر منه عباده اصلا لا صوما ولا صلاه ولا طلبا إلى اخره انه اذا لم تصدر منه إلا مرعاه للناس هذا يعتبر مروقا عن الاسلام وان كان في ظاهره لا, لا نحكم عليه بالكفر وانما نحكم عليه بماذا بماذا بالنفاق لانه أظهر الإسلام وعبطن الكفر أظهر الإسلام وعبطن الكفر فحاله حال المنافقين وإذا قام الى الصلاة قام كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون هم يراؤون شأنهم وصفتهم ماذا الرياء فاذا كانت العباده لا تقع الا رياء فهذه لا يتصور ان تكون إلا الا من منافقين قال وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديالهم بطرا ورياء الناس فالرياء من صفات المنافقين والرياء من صفات الكفار ولذلك ابن القيم لما مثل للشرك الاصغر مثل بماذا بيسيل الرياء لأن هذا الذي يمكن النقع من من المسلم اما الرياء المحض هذا لا يتصور النقع من المسلم لم يتصدق ولا يتصدق الا لمراه للناس هذا ليس بمسلم كذلك لا يصلي إلا الا للناس ولا يحج الا الناس. ولا يتعلم الا للناس هذا ليس ليس بمسلم قاد يقع في أثناء عبادته شيء من الرياء شيء من طلب المدحة هذا كشأن عصاة المسلمين وأما الرياء المحض هذا لا يكون إلا من المنافقين والكفار قال ابن رجب وهذا الرياء المحض عرفتم المراد بالمحض عن الخالص الذي ليس فيه شائبه من اراده وجه لا يعز وجا من ابتداء العباده لانتهائها ليس الا مدحه الناس هذا قال وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاه والصيام لا يتصور انه يقع من مسلم في هاتين العبادتين الصلاه والصيام ولو عم ملكانا او لأن الأدلة تعتبر عامه والتخصيص بين بعض العبادات دون بعض هذا يحتاج إلى الى دليل قالوا قد يصدر في الصدقه الواجبه أو الحج وغيرهما من الاعمال الظاهره أو التي يتعدى نفعها لان الاعمال الظاهره هذه هي التي تعتبر مصدرا للناس لان الريا ماخذ من الرؤيه إذا كنت في بيتك تقوم الليل بالساعات الطوال من الذي ادر الناسك لا يعلم بحالك الا الله عز وجل حينئذ ما ماذا بقي بقي السمعه فيسمع قمت وقمت الى اخره لكن الاعمال التي ترى بالبصر ويكون الانسان مختلطا بالناس هنا الذي يكون محكا للاخلاص وعدمه وقد يصدر في الصدقه الواجبه او الحج وغيرهما من الاعمال الظاهرة وطلب العلم من الاعمال الظاهرة قال وغيرهما من الاعمال او التي يتعد نفعها فإن الاخلاص فيها عزيز يعني قليل من النوادر الذي يعتبره قد حقق الاخلاص لسيما كمال الاخلاص قال وهذا العمل لا يشك مسلم أنه هابط وان صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبه اذا هذا النوع الأول ممن يوقع العبادة رياء محضن بمعنى انه خالص ليس لله فيه نصيب عمله هابط مطلقا وانما فصل بين هل يقع بين المسلم أو لا اما النتيجه فهي واحده بمعنى أنه لو قيل بانه يصدر من مسلم في الاعمال الظاهرة ما حكم عمله حابط باطل لا شك في لماذا لانتفاء الاخلاص نحن قلنا قاعده عامه كل عباده لا تبنى على اخلاص فهي باطله حابطه لا ثواب فيها بل هو معذور يعني آثم يعاقب في الدنيا وفي الآخرة هذا لا صوره لكن هل وقع من مسلم من اولى في الصلاه والصوم قال ابن رجب ان لا لا كان يقع من مسلم اما الاعمال الظاهره فهذا قال يتصور أن يقع من مسلمين ولكن مع ذلك عمله حابغ قسم الثاني قال وتاره يكون العمل لله اذا اراد به ماذا اراد به وجه الله ويشاركه الرياء طلب المدح والثنا والمكانه عند عند الناس هذا تشريك بين النيتين وهذا اذا عرفت الحديث السابق انا اغنى شركاء عن الشركي كذا قال ماذا من عمل عملا تركته ومن عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه اذا تركه وشركه في العمل المشرك فالعمل الذي يكون خالصا للشريك من باب اولى واحرى اذا النص ورد في ماذا في النوع الثاني كذلك عمل عمل اشرك فيه معي غيري حينئذ قال هذا النص في العمل الذي فيه تشريك واما الأول فمن باب أولى واحرام قال فان شاركه من اصله يعني ابتداء العبادة لم يكبر الا لاجلي نظر الناس حينئذ شاركه من من اصله لان الاحوال او الصفات التي يمكن أن يقع اما ان يشاركه من اصله وإما أنه يبدا بنية صالحة ثم يطرأ عليه النياص كذلك جاء وجد شخصا من الناس كبر من أجل أن يثني عليه طيب كان وح وحيدا في المسجد دخله صلى لله عز وجل فإذا به جاء شخص ما غير النيه اذا صورتان وتغايرتا قال فان شاركه من اصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوط يعني باطل كالأول كالثاني وفي صحيح مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى يقول الله تبارك وتعالى انا اغنص شركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو وشركه وهذا في من شرك بين الأمرين تركه الله عز وجل والشرك اذا لا ثواب بل عقاب وخرجه ابن ماجه ولفظ فانا منه بري وهو للذي اشرك وخرج الإمام أحمد عن شداد من أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى يراء فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك ومن طلب العلم يرائي فقد أشرك قس عليه ليست هذه خاصه بالمذكورات النبي صلى الله عليه وسلم يذكر امثله فحسب ومن تصدق يرائي فقد اشرك وإن الله عز وجل يقول انا خير قاسم لمن أشرك بي شيئا فان جُدَّ عمله قليله وكثيرا بطريقه وكثير لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني يعني الله عز وجل يتركه لي للشريك فلا يقبل منه شيئا البتة وخرج الامام احمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابي سعيد ابن ابي فضاله وكان من الصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يراء فقد أشرك إذا جمع الله الاولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل يعني إذا شرك بين أمرين اذهب الى الى ذاك الذي شركته فاطلب الأجراء منه فان الله اغنى الشركاء عن الشرك قال وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكه يا ايها الناس اخلصوا اعمالكم لله عز وجل فإن الله لا يقبل من الاعمال الا ما اخلص له ولا تقول هذا لله وللرحم فإنها للرحم يعني خرجت ليه للناس وليس لله منها شيء ولا تقول هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء وخرج النسائي باسناد جيد عن أبي امامه الباهلي أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ارايت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكره ها يلتمس الاجر من الله عز وجل والذكره يعني بين الناس أن يمدح فايقال ماذا فيقال هو جريء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له اذا دون تفصيل دون استثناء بمعنى أنه ماذا أنه سأله عن تشريك عبادة بين اراده الله عز وجل وغيره فقال لا شيء له فاعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رجل يا رسول الله اني أقف الموقف أريد وجه الله يعني في الجهاد وأريد أن يرى موطني فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا ولذلك قال اهل العلم هذه الايه في في الرياء الشرك الاصغر الاصل فيه أنه اصغر وقد يكون ماذا قد يكون اكبر لسبب النزول الوارد فيه وإن كان النص عاما ولا يشرك بعبادتي ربي احد فدخل الشرك الاكبر والاصغر ومما الروي عنه هذا المعنى أن من شرك بين عبادتين فالعباده باطله أن من شرك بين النيتين في العبادة فالعباده باطله مما الروي عنه هذا المعنى يعني من السلف وأن العمل اذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفه من السلف منهم عبادة بن الصامت وابو الدرداء والحسن وسعيد المسيد وغيرهم وفي مراسيل القاسم ابن مخيمره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبه خردل من رياء ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا هذا كلام رجب رحمه الله في الكتاب المذكور وإن كان فيه خلاف عن بعض المتاخرين وهذا كما ذكرت لكم سابقا التمييز بين الاتفاق القديم وبين الخلاف الحادث يعني انظر ما عليه السلف فما اتفقوا عليه فتمسك به وإن اختلف المتاخرون متاخر عندهم طرق أخرى وقواعد واصول قد قال بعض ما عليه السلف قال رحمه الله تعالى فان خالط نيه الجهاد مثلا نيه غير الرياء تكلم اولا الجهاد والرياء لا شيء له اراد ماذا الاجر والذكرى الذكر مرض به ماذا الرياء طيب شيء آخر اراد الغنيمة أراد المال قال فان خالط نيه الجهاد مثلا نيه غير الرياء مثل أخذه أجرة للخدمه يعني مسافر معه أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك اجر جهادهم لا نقول بطل وانما نقول ماذا شارك مع نيه الجهاد أمرا آخر ليس هو الرياء وإنما ترك نيه التجاره او الخدمه او المال أو الغنيمة قال نقص بذلك اجر جهادهم ولم يبطل بالكلية ودل على ذلك النص وفي صحيح مسلمين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الغزاه اذا غنموا غنيمه تعجلوا ثلثي اجرهم تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم اذا جاء التفصيل فيما هو نية تتعلق بالغنيمة فيما هو من شان الجهاد قالوا قد ذكرنا فيما مضى حديث يدل على أن من أراد بجهاده عالضا من الدنيا أنه لا أجر له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الا الدنيا يعني ما مر أو ذكر حديث في شرح حديث ان من بالنيات أن من جاهد للدنيا ليس له نصيب وليس له أجر لا في الدنيا ولا في الاخره قال هذا محمول على انه إذا جرد النيه لي للدنيا وقال الامام احمد التاجر والمستاجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره وكذلك يعني الذي لا تشوب نيته شيئا مما يتعلق به شيئا مما يتعلق باراده وجه الله عز وجل لا شك أنه تم له الأجه لكن جاء الاستثناء فيما يتعلق بماذا بمصاحبه نية ليست هي الرياء أما إذا كانت النيه هي الرياء فالعمل باطل وإنما هنا الشان فيما ماذا فيما يتعلق بالغنيمة ونحوها كالأجوره والمال ونحو ذلك حينئذ يتبع الأجر وأما إرادة الله عز وجل فهي متحققه قال وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد يعني يقاتل من اجلي يقاتل معه اخذ جعله والجعل كما هو معلوم عند الفقهاء وما يجعل نصيبا دون شرط أو قيد يعني ليس بعقد ايجاره ولا غير ليس ببيع ولا ولا ايجاره وانما يجعلها الامام من فعل كذا فيعطيه جعلا كما يعطى القضاة والائمه ونحو ذلك قال ايضا في من ياخذ جعلا على الجهاد اذا لم يخرج لاجل الدراهم فلا باس ان ياخذ كانه خرج لدينه فان اعطي شيئا اخذه يعني يكون هذا القصد هو اراده وجه الله عز ان جعل عليه جعل حينئذ ان اعطي اخذ وان لم يعط مضى الى سبيله ما قال لا اعطوني والا ارجع صلب الناس اعطوني والا ما في قل لا اذا جعل مشارطه بين الفعل وبين الجعل صار ايجاره ولولا لم يسميه اجاره حينئذ نقول هنا اراد المال لكنه جعله باسم غير اسمه الحقيقي فاذا كان الامر كذلك فالنظر في الجعل بهذا الاعتبار إن كان سيمضي إلى عمله سيجاهد اعطاه جعلا املاء سيصلي بالناس اعطاه جعلا املا سيخطب بالناس اعطاه جعلا املا سيستمر الامر ان كان كذلك فله أخذ الجعل والا يعني اذا كان ما اعطيتني عينيد رجعته وبحثت عن غيرك نقول هذا يدل على ان قد جعله ماذا مقصودا لهم هذا لا, لا يجوز البتاء ولذلك من صلى بالناس بهذه النيه صلاته باطله لا تصح صلاه تعتبر باطلا إذا علمت من شخص ما انه يصلي من أجل المال هذا لا يجوز ان صلى خلفه لا نافله ولا فرضا قال هنا وكذا روي على عبد الله بن عامر قال إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا باس بذلك واما ان احدكم ان اعطي درهما غزا وان منع درهما من مكث فلا خير في ذلك وكذا قال الاوزعي إذا كانت نيه الغازي على الغزو فلا ارى باس وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره حج به بالمال ببدل يسمونه حج البدل الان اكثره باطل الموجود الان باطل لا شك فيه لانه في مقام الاجاره اما ونظم كذلك مكاتب الى اخره ويقدم تزكياته وياخذ حجتين وثلاثه واربعه ويعطي اخاه هذا كله باطل لا يجوز كل من أكل اموال الناس بالباطل ويبقى المال في ذمته يبقى المال في ذمته يعني يصير دينا اما إذا اختار زيدا من الناس فقال حج عن فلان الميت على تفصيل في الحج عن الميت لكن انا اريد اقدم مثال فقط أن يحج عن عن ميت حينئذ قال نعم ساحج عن الميت فاعطاه وسيمضي اعطاه أو لا هذا لا اشكال فيه انه لا لا به لكن ان اعطيتني حججت والا لا بحثت عن غيرك نقول هذا ماذا؟ هذا يبطل الحج لأنه فعل العبادة بعوض هذا إجارة صارت والإجارة على على العبادات لا تصح فتا لا حج ولا غيره ولا يجوز فما يسال عنه الناس الان الحج البدني نقول هذا باطل ولا يجوز وأما ما يدعي عن بعضها العلمي في مكه لسيما هنا أنه وسع بذلك هذا عدم تحقيق المساله ليس تحقيقا للمساله لي بل هو مخالف للنصوص كلها يعني هذا اصل من أصول الدين في مقام العبادات أنه لابد مماذا الاخلاص لله عز وجل وهذا إنما تعبد من اجل المال لو قال الله لنعطيك لن يذهب صحيح لن يخرج لن يحج اذا هذا من أجل فصار المقصد الاصلي هو اخذ المال اذا هذا لا يجوز صارت العبادة صارت باطلة وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به اما عن نفسه أو عن غيره وقد روى عن مجاهد إن أنه قال في حج الجمال يحج الأجير يحج التاجر هو تمام لا ينقص من اجورهم شيء وهو محمول على أن قصدهم الاصلي كان هو الحج دون التكسب وكذلك شأن العلمي شانه العلمي إذا طلب العلم وكان يعطى مكافاه سواء كان في جامعه او في غيرها إن كان المقصد الاصلي هو اخذ هذه الماده المال حينئذ دخل في بالنص صار اثمه وام انه سيطلب العلم سيعطى ام لا هينئنا قول هذا لا اشكال فيه قسم الثالث قال اما ان كان أصل العمل لله ثم اصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف يعني العصل في طلبه العبد ماذا انه اراد الله عز وجل لكن مر به يوم أو مجلس من المجالس فرى من رى فحدث نفسه به ها بالمدحه ونحوها والثنا أو أراد ان يتزين امام من يتزين حينئذ هذه خاطره من من الخواطم فان وقف مع وسرسل هذا شأنه سياتي واما ان دافعها وطردها فلا اشكال فيه قال و... وأما إن كان أصل عمل لا ثم طرأت عليه نيه الرياء فان كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف وإن السرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا ام لا يضره ذلك ويجازى على اصل نيته في ذلك اختلاف يعني اذا سرسل معه ولم يدفعه حينئذ فيه في خلاف بين العلماء من السلف قد حكاهم امام احمد بن جرير الطبري ورجح أن عمله لا يبطل بذلك لا يبطل بذلك وإن كان ظهر النصوص والله اعلم انها تبطله فان النص السابق واضح بين لم يفرق بين عمل صاحبه في اصله او لا هل تركته وشركه كذلك عمل عملا ما فصل بين اوله أو أوسطه سلسله او لا نعم الخواطن هذه جاءت النصوص تدل على عدم الاخذ بها مجرد وساوس في الناس حديث نفس هذا معفون عنهم اما اذا السرسل وعمل وتحرك ونحو ذلك اراد أن يصلي فاذا به ركع واطال الركوع من اجل أن يثنى عليه قل هذا لا هذا يختلف قال أن عمله لا يطلب بذلك وانه يجاز بنيته الأولى وهو مروي عن الحسن البصري وغيره ويسدل لهذا القول بما خرجها ابو داود في مراسينه عن عطاء الخرسان مرسين الضعيف أن الرجل قال يا رسول الله إن بني سلامة كلهم يقاتل فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله فايهم الشهيد قال كلهم إذا كان اصل امره ان تكون كلمه الله هي العليا هذا لو صح الحديث لكان فيصلا فيه في الباب بمعنى انهم شركوا بين النيتين وقيد النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا هذه الشهاده إذا كان اصل خروجهم مبنيين على نيه صحيحه ثم ما طرا بعد ذلك فهو معفون عنه لكن هذا الحديث ضعيف مع ارساله ضعيف من جهه اسناده في سنده شابن سعد وهو صاحب من واعطاه كذلك يهيم كثيرا ويرسل ويدلس كما فيه في التقريم حديث لا لا يثبت قال وذكر ابن جريج ان هذا الاختلاف انما هو في عمل يرتبط اخره باوله كالصلاه والصيام والحج فاما ما لا ارتباط فيه كالقراءه والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فانه ينقطع بنيه الرياء الطارئه عليه يعني العمل قد يكون متصلا مبنيا آخر على اوله كالصوم والصلاه كذلك إذا طرأ الريح في أثناء الصلاه إذا دفعه كخاطر لا اشكال فيه باتفاق لا خلاف لكن إذا سرسل وواصل على ما ذكره علي بن احمد وابن جرير الطبري ان صلاته صحيحه وصاب نهى نهى لعموم الحديث السابق واتفقوا على هذا كانه قال في هذا النوع تبطل صلاته لكن إذا كانت العبادة تتجزا وتتبعض يعني يقرا آية هذه عبادة يقرا الايه التي تليها في صفحه واحده قد قلب نياته بحسب الداخلين والخارجين حينئذ نقول يقرأ ايه لله ثم التي تليها ماذا هل لغيره ثم قد صح نيته في يقرا تتبعض او لا تتجزى لكن الذي صاحبه صاحبه نيه فاسده هذا عمل او جزء عمل وهو تلاوه ايه صاحبه نيه فاسده فياثم عليه لا يؤجر وانما يأثر لماذا لأن ما مضى قد وقع فيحتجل توبته فإذا كان كذلك فما تبع بعض من العبادات وتجزع ولم يبن اخره على اوله هذا كل جزء له صحة الخاصة به فعن ما صاحبه نيه فاسده فهو ماذا فهو فاسد طلب يوم يوم السبت في مجلس ماني فاسده لعلم ما هذا المجلس صار وبالا عليك كذلك؟ تحتاج الى توبه جئت مجلس اخر يوم الاحد وحينئذ صححت النيه اذا الحمد لله ما مضى يحتاج الى توبه وما فيه انت اليوم هل لا نقول ما فيه انت اليوم هذا باطل لكونك قد حضرت مجلسنا اخر قل, لا. قل عباده بذاتها حينئذ لا فرق لا فرقه بين المسلتين لا فرقه بين مسله لماذا لأن هذه نحكم ببطلان الجزء الذي لم يصاحبه فيه نية صالحة ويأثم بذلك اذا تحقق فيه ماذا الشرط وهو عباده فاسدة حينئذ يدخل في النص تركته وشركه فهذا الجزء باطل لا ثواب فيه وليس بقربه إلى الله عز وجل واما ما يبنى اخره الى على اوليه ويكون متصلا فهذا لا شك انه باطل لا شك انه باطل لعموم النصوص وما ذكره من الدليل الذي هو من مرسين عطافه فيه نظر قال فانه ينقطع بنية الرياء طارئه عليه ويحتاج إلى تجديد النيه او كذلك يجدد نيته لكن يبقى السؤال ما ما حكمه نقول ماذور غير ماجور لانه عبادة او جزء عبادة وقعت على وجه مخالف للشرع فتقرب بها إلى غير الله عز وجل حينئذ يكون شركا اصغر وهو من قبيل الرياء وكذلك روى عن سليمان بن داوود الهاشمي انه قرب ما أحدث بحديث وليه نيه فإذا اتيت على بعضه تغيرت نيتي فاذا الحديث الواحد يحتاج الى نيات الحديث الواحد يحتاج إلى الى نيات يعني مجلس ساعه اينذ الاوله بنية واوسطه بنية واخره بنية ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء خراسان فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه عنيدا يصيرك الحج عن الجهاد له احكام يأتي به محل ان شاء الله تعالى قال رحم الله تعالى فاما اذا عمل العمل لله خالصا ثم الغى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك صحيح لم يضره ذلك لانه لم يقصد ثناء الناس بي بذلك العمل حصل دون قصد ففرح به هل يذم قل لا يذم لا يذم لماذا لأن النصوص دلت على على ذلك لو اردنا أن ان نترك لعقولنا المجال قد يكون كلام اخر لكن قل جاء النص بذلك قال ففرح بفضل الله ورحمته وسبشر بذلك لم يضره شيء وفي هذا المعنى جاء حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشر المؤمن خرجه مسلم تلك عاجل بشر المؤمن وخرجه ابن ماجه وعنده الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه وبهذا المعنى فسره الامام احمد واسحاق بن راهويه ابن راهوي راهويه, راهويه, راهويه وابن الجرير الطبري وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره يشرح صدره فإذا طلع عليه اعجبه يعني صرح لي طلع الناس عليه بعد ذلك فحامدوهم فقال له اجران أجر السر واجر العلانه قال الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب وان نقتصر على هذا المقدار من الكلام على الاخلاص والرياء فان في كفايه وبالجمله فما أحسن قول سهل ابن عبد الله التستري ليس على النفس شيء اشق من الإخلاص يعني اذا ويه لمكانة الاخلاص من العمل فليس هو بالأمر الهين لانه ليس لها فيه نصيب وقال يوسف ابن الحسين الرازي أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكم اجتهد في اسقاط الرياء عن قلبي وكانه ينبت فيه على لون آخر وقال ابن عيينه كان من دعاء مطرف من عبد الله اللهم اني استغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه واستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم اف فيك به واستغفرك مما زعمت اني اردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت اذا إذا قيل بأن الاخلاص شرط في صحه العبادات ليس هو بالامر الهين بل يحتاج إلى الى مجاهده ويحتاج إلى معرفة معنى الاخلاص وبذلك قال ابن تيميه رحمه الله تعالى والشرك غالب على النفوس شرك سواء كان أكبر أو كان اصغر أو كان خفيا وهو ما ذكره ابن قيم رحمه الله تعالى بالشرك في الايرادات والنيات قال ذاك بحر لا ساحل له يعني لن يسلم منه أحد البت مهما اراد ان يسلم فلن يسلم قال والشرك غالب على النفوس وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الامه أخفى من دبيب النمل و حديث آخر قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا رسول الله كيف ننجو منه وهو اخفى من دبيب النمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله قل اللهم اني اعوذ بك أن أشرك بك وأنا اعلم واستغفرك لما لا اعلم وكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا ثم قال شيخ الاسلام تيم رحمه الله وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية يعني قد يريد العبد بعمل ما وعباده ما وجه الله عز وجل ويكون له حظ في نفسه قد لا يطلع هو عليه قد لا يطلع عليه لا يزكي الانسان نفسه من جهه الاخلاص بل الاصل التهمه وإذا اردت ان تعرف انت مخلص أو لا فانظر في عملك هل انت تعمل وانت كانك ملي من الإخلاص أو تعمل الاصل انك متهم لنفسك ان كان الثاني فانت على خير وان كان الأول فانت على هلاك تعبد الله عز وجل تذهب تصلي وتاتي وتطلب العون ولا تحدث نفسك بالاخلاص وعدم وانك مرائ وانك تريد الدنيا إذا لم تحدث نفسك فاعلم انك من الراسخين في الرياء من حيث لا لا تشعر انتبه لهذا لماذا ولذلك ابن عباس لما قيل له ان اليهود لا يوسوس لها الشيطان في صلاتها ماذا قال قال ماذا يفعل الشيطان في البيت الخالي فإذا أنت لم تحدث نفسك ولم تخف علم انك على على خطر هذا شأن العبادات كلها في الصوم والصلاه والحج ونحوه ولذلك لما غاب عن الناس ذلك صاروا يتكلمون بالعبادات وإذا جاء رمضان وانتم على الابواب تنظر حال الناس تعجب في الصيام وما يعتريهم من تعاب وبالتراويح فعلى ذهابنا إلى اخره والعمر حدث ولا حرج والحج حدث ولا كانهم قد سلموا من الرياء وامنوا أن يقعوا فيه في الرياء والله المستعان يقول شغل الاسلام وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له واخلاص دينها له كما قال شداد بن اوس إن اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوه الخفية وقيل لابي داود السجاني وما الشهوه الخفيه قال حب الرئاسه وهو اعم عنده حب الرئاسه يعني التصدر على علن قد يكون دفينا في الناس ولا يشعر به العبد ولذلك قلت لك العاصر في الإنسان ان ان يتهم نفسه قال حب الرئاسه وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان ارسل في زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قالت التلمذي حديث حسن صحيح قال بن تيميه رحمه الله فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في افساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين بزريبة الغنام هذا يفسد هذا يفسد فالحرص وحب الرئاسه تفسد القلب كما لو وضعت ذئبا في زريبة غنم ماذا يصنع فالقلب قال بعد ذلك بكلام في قاعده ليتنا نحفظها فالقلب ان لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه والا كان مشريكا هذا الكلام من شيخ ليس تنطع لو كلام من جهتي قال هذا فيه تشدد هذا فيه تحريج على الناس هذا فيه وفي لا قال فالقلب الا لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه والا كان مشريكا اما هذا واما ذاك لماذا للقاعده السابقة وهي ان اعمال القلوب متلازمه اذا انتفى الاخلاص حل الشرك لا بد من هذا اما مخلص وإما مش ليس عندنا منزله بينه منزله فاذا امتلئ القلب بالشرك انتفى الاخلاص بحذف والعكس بالعكس فان القلب فالقلب ان لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا كان مشريكا وقال رحمه الله تعالى أيضا وايضا مما يبين أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه اعمال قلوب اذا لم نكن على علم بها قد دقع الانسان في المحظور الشرعي من غير ما يشعر إذا ما عرفت حقيقة العجب كيف تعرف انك معجب بنفسك اولى اذا لم تعرف حقيقة الكبر كيف تعرف انك بتليت بهذا او لا اذا لم تعرف حقيقة الحسد وسوء الظن كيف تعرف الرياء السمعه مداخل الشيطان ووسائله كيف تعرف ولذلك ان العلم يقوم عليه الدين كله ولذلك قال رحمه الله تعالى مما يبين ان الانسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه فلا يشعر بها لا يدري أن كثيرا من الناس قد يكون في نفسه حب الرياسه كامن لا يشعر به بل انه مخلص في عبادته يظن هذا يظن أنه ماذا انه مخلص في عبادته وقد خفيت عليه عيوبه قال وكلام الناس في هذا كثير مشهور ان تكلم الاوائل في في هذا قال ولهذا سميت هذه الشهوة الخفية سميت ماذا شهوه خفيه يعني غرض لا يدري به الانسان لا يدري به به الانسان قال فهي خفيه تخفى على الناس وكثيرا ما تخفى على صاحبها بل كذلك حب المال والصورة فإن الانسان قد يحب ذلك ولا يدري لكن يعرف إذا كان إذا راى زيدا من الناس فاستراح اطمئن قلبه بمجرد الرؤية فهو من عشاق الصور ولا يدري صحيح لان السرور والانبساط والفرح انما حصل برؤيه وجه زيد من الناس هذا ليس مطاردا كل فرح ان يكون كذلك لا لأن من الناس من تراه من اهل العلم أو غير من طلاب العلم ينشرح الصدر كما قال ابن القيم وحمده تعالى اذا ذاقت من الدنيا ذهبنا ننظر في وجه شيخ الاسلام رحم الله تعالى وهذا فيه له قيدا ياتينا صلى الله عليه لكن قد يكون فيه حب الصوره ولا ولا يدري حينئذ ننتبه لهذا قال بل كذلك حب المال والصورة فإن الإنسان قد يحب ذلك ولا يدري بل نفسه ساكينه ما دام ذلك موجودا فقد فإذا فقده ظهر من جزع نفسه وتلفها ما دل على المحبه المتقدمة يعني إن وان راه استانس به إن فقده تحركت النفس وهج القلب اذا هذا الهيجان يدل على ماذا على تعلق به بالصوره قال والحب مستلزم للشعور فهذا شعور من النفس بأمور وجب لها والإنسان قد يخفى ذلك عليه من نفسه لا سيما والشيطان يغطي على الإنسان امورا وذنوبه أيضا تبقى رينا على قلبه يعني هذه الشهوات الخفيه ما سبب تغطيتها أولا قد يلبس الإنسان على على نفسه لجهله لا يعرف مداخل الشيطان. ثانيا الشيطان يلبس عليه ثالثا الذنوب تكون رينا على القلب قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وبالترمذي وغيره عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء فانتهاب ونزع واستغفر سقل قلبه وان زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله كل بران على قلوبهم كانوا يكسبون وهذا الران يكون حاجبا بين ادراك الحقائق وادراك عيوب النفس قال رحمه الله تعالى قال الترمذي حديث حسن صحيح ومنه قول تعالى وقال قلوبنا غلظ بلعنهم بل الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون فالمتقون اذا اصابهم هذا الطيف الذي يطيف بقلوبهم يتذكرون ما علموه قبل ذلك فيزول الطيف ويبصرون الحق الذي كان معلوما ولكن الطيف يمنعهم عن رؤيته فهو حاجز بين العبد وبين إدراك الحقائق على وجهها قال تعالى واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون فإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في غيهم ثم لا يقصرون لا تقصر الشياطين عن المدد والإمداد ولا الانس عن الغي فلا يبصرون مع ذلك الغي ما هو معلوم لهم مستقر في فطرهم لكنهم ينسونه فدل ذلك على أن الانسان قد يلبس على على نفسه فلا يدرك من قلبه ما قد تشبع به من الرياء ونحو ذلك نسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين